بوك تو تاوپنة اربعة وخمسون اربعة وخمسون خردي التسوق التسوق ملا ایک بھیت وسطو خردي کرائي چي آهي اريدو ان اشتري هدية اريد ان اشتري هديه पण जास्त महग नाही ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا कदाचित एक हँडबॅग रूबमा शंतता يد रूबमा शंतता يد आपल्याला कोणता रंग पाहिजे أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ كالا، تبكيري، كي باندرا. أسود، بني أو أبيض. أسود، بني أو أبيض. لهان، كيموتا. كبيرة أو صغيرة. كبيرة أو صغيرة. مي هي वस्तु जरा पाहू का اتسمح لي ان ارى هذه اتسمح لي ان ارى هذه هي चमड्याची आहे का هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي की प्लास्टिकची او هل هي من جلد صناعي او هل هي من جلد صناعي؟ अर्थात चमड्याची من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا ها खूप चांगल्या प्रतीचा आहे هذه نوعيه ممتازه هذه نوعيه ممتازه انا باگ खराच खूप किफायतशीर आहे वो شنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا هي मला आवडली هذه تعجبني هذه تعجبني هي مي खरेदी करतो سااخذها सा आखोधा गरज लागल्यास मी ही बदलून घेऊ शकतो का هل يمكن ان استبدلها اذا لازم هل يمكن ان استبدلها اذا لازم जरूर بالتاكيد بالتاكيد आम्ही ही भेट वस्तू सारखी बांधून देऊ نغلفها كهديه نغلفها كهديه كوشبال تيده هي هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق